اَهَتُّهُمْ أَمْ أَمْكْتُ بَلِ الْأَسْرارُ عَلَاهُ وَإِلَيْهِ أَرْجِعُهَا فَصَدَقْتُ فِي وابدات احكيها اخبرت من اسرار الا واحده أني بحبك تفضح أشواقي وأخفي